وَكَانَ أُوْسَلَ نَّا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلْوَفْنَانِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي حِمْيَةٍ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَا فَمْ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَقْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِ قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا آباء أنا على أمته وإن على آثارهم محددون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفها إلا قال مترفها وجدنا آباء اَمُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَحَدٍ مِّمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَ فَقُمنا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلا كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين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 مَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ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 وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون وَنَادَى فِي الْعَونِ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلِيْسَ لِي مُلْكُ إِسْرَاً وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ فَفَلا تُبَصِّرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسْوَرَتُهُمْ ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أسفون اتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفوا ومثل للآخرين. لَمَّا ضُرِبَ بَنُو مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمٌ كَذَّبُوا وَيَصُدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَدَدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِمْ وَجَعَلْنَاهُمْ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُمْ في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عجو مبين ولما جاء فسا بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واتعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاخترق الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم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 وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكيات كثيرة منها تأكلون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 سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذبهم يقوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله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 أن خلقهم لا يقولون الله فإن لا يأتكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فصححنهم وقل سلام فسوف يعلمون